و د ي ا ل ا ر ا ت ا ل ث ا ل ق سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته إ ن ه ا ل نعمه كبرى وفرصه عظمى إ ن ه ا ن ع م ة ا ل إ س ل ا م التي جمعت بين أ ب ن ا ء العالم ا ل إ س ل ا م ي بين من كان في الشرق أ و يكون في الغرب وذلك الذي نلمسه حسه و بين كل مسلم ومسلم أ ي ن م ا كان وحيثما و ج د ولهذه ا ل م ن ا س ب ة ا ل ط ي ب ة حينما وصلت ب ا ث ة ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ورابطه العالم ا ل إ س ل ا م ي إ ل ى هذه ارض ل أ ا ي الصيبة إلى موريتانيا الى شاطئ المحيط ا ل أ ط ل س ي حيث يقول القائد المسلم ا ل أ و ل والله لو أ ع ل م أ ن وراء هذا البحر أ ر ض ا نخصه إ ل ي ه ا تلك البلده التي كانت منتهم ط ل ا ق ة المسلمين والتي وصل بها إ ل ي ه ا ا ل إ س ل ا م على أ ي د ي اولئك الاقدمين و إ ن ا لنرى آ خ ا ء ه م في هذه البلاد فما من مناره الا على أ ق ص ه م ولا من أ ذ ا ن إ ل ا من حناجرهم ولا من م د ر س ة إ ل ا من أ ق ل ا م ه م وقد حفظت هذه البلاد هذا ا ل س ر ا د ونمت ت س ك النعمه حتى أ ص ب ح ت في هذه القرون ا ل أ خ ي ر ه يخد من أ ز ل ا ئ ه ا أ ج ل ه العلماء إ ل ى اقصى العالم ا ل إ س ل ا م ي ففي مصر من كبار رجالاتها وفي الاردن وفي الشجاز وفي غير ذلك من ذكيه البلدان ا ل إ س ل ا م ي ة وها هو اليوم وقد انتشر أ ب ن ا ء ف ض ي ل ة والدنا وشيخنا في ا ل س ع و د ي ة فما تكاد تدخل د ا ئ ر ة ش ك و م ي ة إ ل ا وتجد ت ل ي د ا من ت ل ا م ي ه او طالبا من طلبته فهي ن ع م ة كبرى نتحدث بها بين أ ب ن ا ئ ن ا و ك أ ن التاريخ يعيد نفسه فها هو ذا فضيلته يعود إ ل ى ع ر ض الوطن وهو يحمل مشاعر ا ل ه د ا ي ة في يديه الى بليه و إ ل ى إ خ و ا ن ه و إ ل ى ز و ي ه و إ ن ن ا أ ي ه ا ا ل إ خ و ة حينما جئنا إ ل ى هذه ا ل أ ر ض وفي تلك الديار و أ ب و ع ف إ ن ن ا ن ع د من قلوبنا و ن س أ ل الله تعالى من شرورنا أ ن نعود إ ل ى بلادنا وننتظر الوحوده والوفود من العلماء ا ل أ ج ل ا ء ومن العاملين ا ل أ ق ا ب ي إ ن تراث هذه ا ل ب ل د ة لهو التراث العلمي الذي غزت وغذت به بلاد العالم الاسلامي وها نحن أولئي بين يدي نستمع بما يخيضه علينا لما أخاذ الله ع ه الله نسأل تعالى ونقل التوفيق جميع جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى آ ل ه واصحابه ومن تبعهم باحسان ا ل ا يوم ا ي ن والسلام عليكم جميعا و ر ح م ة الله وبركاته ولا تهيئين بهذه ا ل م ن ا س ب ة أ ر ي د أ ن نلقي أ ض و ا ء على بعض المسائل التي لها أ ه م ي ة آه ه ذ ه الاسلام مع أ ن ه ا يتصورها شهيد من لويد بمفاهيم غير صحيحه من ذلك ما جاء في كتاب الله و س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم من الصفات التي تمدح بها خالق الكون جل وعلا أ و أ ذ ن ى بها عليه نبيه صلى الله عليه وسلم ك ف ف ه الاستواء ونحو ذلك ف إ ن ك ه ي ر ا من اهل المله ا ل إ س ل ا م ي ة يتطورون ذلك بغير المفاهيم ا ل ح ق ي ق ي ة والذي ي ر ي د أ ن أ ق و ل أ ن المفهوم الصحيح لذلك يتركز على ثلاثه اسلوك م و ض ح ة غ ا ي ة ل ا ض ا ح ف ا ل ق ر آ ن العظيم ا ل أ و ل منها تنزيه خالق ا ل س م ا و ا و ا ل أ ر ض التنزيه التام الكامل وعن مشابهه شيء من خلقه ذي اليرات والصفات والابعاد وهذا العصر العظيم مستفاد من قوله تعالى ليس كم به شيء وقوله ولم يكن له ك ه أ ن ا حد وقوله فلا تضربوا لله إ ل ا م د ا د ونحن ذلك من العياذ عثمان في فلوسك هو ا ل إ ي م ا ن بما وصف الله به نفسه أ و وقفه به من قال في حقه وما ينطق عن ا ه إ ن هو إ ل ا وحي يوحى ل أ ن ه لا يصير الله أ ع ل م بالله من الله ل ا ن ت م أ ع ل م و ن الله ولا يصير الله بعد الله أ ع ل م بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وما ينطق عن ا ل و ى ان هو إ ل ا وحي يوحى وذلك ا ي م ا ن بالصفات ن ب ن ي على أ س ا س تنزيه الخالق عن ممارسه خلقه في شيء من ذواتهم وصفاتهم و أ ف ع ا ل ه م على نحو ليس كم فيه شيء وهو السميع ا ل ب ص ي ص لاسلامه جل و ع ل ى بقوله وهو السميع ا ل ب ص ي ر بعد قوله ل ك جميله شيء له مغزى عظيم وسر كبير وتعليم واضح لا ل ب س في الحق معه ل أ ن السمع والبصر من حيثهما سمع وبصر ي ت ف ه بهما جميع الحيوانات ولله المثل الاعلى فكانه يقول لا تتنفع يا ع ز د ي فتنهي عني قهه شمعي وبصري مدعيا ان الحيوانات تسمع وترحر وان اهلاك شمعي وبصري لي والايمان بهما يستلزم التشبيه بما يسمع ويحفر من خرقي لا بلاني بسمعي وبصري واهلكهما لي ولكن لاحل لا الخلال كالاهلاك و ل ق و ل قبله مقترنا به ليس كمثله شيء فاول ا ل آ ي ة دليل على التنزيه التامل من غير تعقيم و آ خ ر ه ا دليل على ا ل إ ي م ا ن باجتهاد من غير تشبيه ولا تنزيه ف ي ل ج م من ذلك ايمان وتنزيه فمن تقدم بين ي د الله وتجرا على ان يزي ن عنه وقفا اغنى به على نفسه او اغنى عليه به نبيه صلى الله عليه وسلم فكانه يجعل نفسه اعلم بالله من الله ورسوله سبحانك هذا برهان عظيم ومن يتقدر ان وقفا أ غ ن ى الله به على نفسه يشبه شيئا من صفات خلقه فهو أ ج ه ل خلق الله لله ومن أ ث ب ت لله ما أ ث ب ت ه لنفسه في حال قومه منزها ر ب ا ر ا ي ه التنزيل عن مشابهه ص ب ا ت الخلق فهو مؤمن منزل قارن من و ر ط ة التشبيه و ا ل ت ع ط ي م مستطيع بنور قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو سميع بصير الثالث من تلك ا ل و س س قطع الطمع عن ادراك ك ي ف ي ة الاتصال ل أ ن العقول لا تحيط علما بما خلقها قال تعالى يعلم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقوله لا يحيطون ذعر في سياق النهي وبصيره عموم كما هو م ق ر ر في ا ل ن ص و ب ومن المعلوم ان الفعل قسمان فعل حقيقي وفعل صناعي أ م ا الحقيقي فهو ا ل ح د ث المتجدد المعبر عن رضيع النحو في ا ل م ص د ر و أ م ا الصناعي فهو المعروف في ا ل ص ن ا ع ة ا ل ن ح و ي ة بفعل ا ل أ م ن و ا ل م ع د ي و ا ل م غ ا ر ه والفعل اصطناعي ينهد عن مقدر وزمين ونسبه وجمال ن عند جماعته من البلاغيين كما حضروه في مبهره الاستعاره ا ل ت ب ع ي ة هو المقصود ان المصدر كان من في مغرور الفعل اصطناعي اجماعا وذلك المصدر نتعرف لم يتعرف بمعاديه فهو من في معنى النساء فالنبي ا ل م خ ت ر ن بالفعل ي ت س ل ط على المقدس كامله مظلوم فياول إ ل ى معنى ا ل ن س ر ه في س ي ا غ النبي و ي ن ح ي العموم كما هو معروف في محله كقوله ايام ولا يحيطون به علما في م ع ن ى لا احاطك للعلم البشري لخالق الكون جل وعلا و أ ن ا أ و ك د لكم كل التوحيد أ ن ك م من إن لقيكم ربكم يوم ا ل ق ي ا م ة معتقدين في آ ي ا ت الصفات هذا المعنى الصحيح المتركز على هذه الاسسس ا ل س ل ا ث ه ا ل ق ر آ ن ي ة لا يلومكم الله ولا يوضحكم على ذلك فلا يقول لكم لم ا تنزهونني عن م ش ا ب ه ة خلقي ولا يقول لكم لم ا تؤمنون بصفاتي وتصدقونني فيما مدحت به نفسي و أ و ا ث ن ا به علي نبيي ولا يقول لكم لم ا لا تقولون إ ن إ ل م ك م محيط لمن خلقكم وهذا ل م ف ه و م الصحيح طريق سلامه محققه ل أ ن ه في نور القران العظيم ولو تنط ع م ه تنطع فقال بينوا لنا ت ج ي ه لي بالسواه نزل م ن ز ه ة عن ت ي ج ي ة استواء ل المخلوقين لنعتقد صفه السواه م ن ز ه ة عن مشابهه صفات الخلق قلنا أ ع ر ف ت س ي ج ي ة الذات ا ل م ق د س ة ا ل م ت ص ف ة بتلك الصفات فلا بد أ ن نقول ل ا فنقول م ع ر ف ة ك ي ف ي ة الاتصال متوقفه على م ع ر ف ة ك ي ف ي ة الذا فسبحان من أ ح ا ط بكل شيء علما ولا يحيطون به علما وبالزملاء فالله جل وعلا حق وصفاته حق والمخلوقون حق وصفاتهم حق وللخالق ف ف ا ت ل ا ع ق ة بكماله وجلاله وللخلق بحاله. وبين ل ل ل لايقة خ ا فذات ق ح ا ل ه و ب ف ه الخالق ت ا والمخلوق من ا ل س ع ا ي ر والمنافاه مثل ما بين ذات الخالق والمخلوق أ ل ا ترون ان الله تعالى وقف نفسه ب ا ل ق د ر ة فقال والله على كل شيء قدير فوصف بعض خلقه بالقدره قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فوصف نفسه بالحياه قال الله لا اله الا هو الحي القيوم هو الحي لا اله الا هو وصف بعض خلقه بالحياه قال وجعلنا من الماء كل شيء حي ويوم يموت ويوم يبعث حيا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فلله ق د ر ة و ح ي ا ة لائقتان بكماله وجلاله وللمخلوقين ق د ر ة و ح ي ا ة م ن ا س ب ة لحالهم وفقرهم وثنائهم وبين ق د ر ة الخالق وحياته وقدرة ا ل من خ ل و وحياته ق م ا ل م ن ا ف ا مثل ما بين ذات الخالق والمخلوق فنفتح بالعلم قال والله ب كل شيء عالم فلنقصن عليهم بعلم لكن الله يشهد بما انزل إ ل ي ه انزله, أنزله بعلمه ووقف بعض خلقه بالعلم قال وانه ليعين لما علمنا فاشتروه بغلام عليم ا يعلمون ما تفعلون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فعلم الله ينافي بالعلم المخلوص كما بينا ولو تتبعنا ا ل آ ي ا ت ا ل و ا ر د ة دي ن ح و ذلك لجعنا بها منها ل ن ي ه ا ت ولكن ا ل ق ص مطلق التمهيد وكذلك وصف نفسه ذي الاستواء على ا ل ع ر ض في سبع آ ي ا ت من كتابه ووصف بعض خلقه ذ الاستواء على بعض المخلوقات كقوله لتستوه على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم ليستويتم عليه وطوله واستويت على فاستواء على الله على عرشه الذي تمدح به و أ غ ن ا به على نفسه بارع من الكمال والجلال لا يقطع ع ل ايقاظها من م ش ا ب ه ا بينه وبين استواء خلقه كقدرته و إ ل م ه وحياته ل أ ن ذاته حق وجميع تذاته حق فيه ولا ي ي ر ه شيء من خلقه في ذاته ولا في شيء من صفاته فالذات وجميع الصفات من باب واحد كلها حق وكلها م ن ز ه ة عن مشابهه الخلق والايمان بكل أ و ا ه و ث ن إ ن ه من المقرر في الاصول أ ن الكلام ا ل م ف ي د المعبر عنه في المعاني بالاسناد الخبائي والنحو للجمله الاثنيه او الهديه وللمنطقه القتيل بالنواهي إ ل ى ما دل عليه معناه التركيزي له حالتان الاولى ان يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره بوجه و ه المعروف بالنصر فيشتري اصطلاحاته الثانيه ان يحتمل اشهر من معنى واحد قال القسم لاحمد له حالتان الاولى ان يكون اظهر في بعض باحتمالاته البعض و ا ل ث ا ن ي ة أ ن تستوي الاحتمالات ف إ ن كان أ ظ ه ر في بعضها فما هو أ ظ ه ر فيه يسمى بالظاهر والمصير إ ل ي ه واجب إ ذ ا بدليل خارج عنه يجب الرجوع إ ل ي ه و ط ر ه عن الله فيه لذلك الدليل هو المعروف في اصطلاح أ ه ل الوحوش يجب تاويل ومنه تاويل صحيح وغافل و ن ز الصحيح منه أ ر ج و ل ه صلى الله عليه وسلم الجار أ ح ق ب ف ق ب ه ف إ ن واهره المتبادره منه عبوس ا ل ش ر ع ب للجار مطلقا وهو محتمل ل أ ن يكون المراد ل ل ج ا ر خصوص الشريف المقاتل وهذا الاحتمال المرجوع دل عليه حديث دابر ف إ ذ ا طردت ي الطرق و ط ر ي ب ت ا ل ح ب و د فلا شهاب و أ ن ز ل ه الهاكذ منه ك ث ي ر ة م ع ر و ف ه بالرخول وينقسم إ ل ى ما يسمى ت أ و ي ل ا بعيدا وفاسدا و إ ل ى ما يسمى لائبه كما هو معروف بالرخول ويتساوى في الاحتمالات فهو المعروف بالمجمل ويجب التوقف عنه حتى يوجد دليل يعين الاحتمال المقصود فلو قالت بيننا نشهد أ ن زيد غريم وعمر ليجزينا ا س ل ا م ه ا على مجمل ل أ ن الغريم مبتعث بين طالب الدين و ا ل م ق ل و ب به و ا ل ل ف محتمل من ل ا ل ا ح ت م ا ل ي ن دون توجه وكما لو قيل عدا النصره على عين زيد ف إ ن ه نحتمل ان تكون عينه ا ل ب ا ط ر ة تعوروها و أ ن تكون عينه ا ل ج ا ل ي ة تغوروها و أ ن تكون ذهبه وثبته تهبوها فاذا علمت ه ا ت ا ث ي ر فاعلم اننا نريد أ ن نطبق ه على المفهوم الله المتبادر من آ ي ا ت الصفات و أ ح ا د ي ث ه ا فنتساءل ونقل أ ر ا ي ت م إلى أ غ ن الله على نفسه المقدسه الفهمه بصفه بصفه فما هو الله المتبادر إ ل ى أ ذ ا ن المسلمين من مفهومها فهو تشبيه الخالق بخلقه حتى ي ج أ ي ا ل ك الى ا ل ت ع و ي ل او هو مكمل محتمل ل ت س ل ي ه والتنزيه احتمالا متساويا او م ظ ا ه ر المتبادل هو تنزيه الله عن مشابهه خلقه اجمل تنزيه واتمان ن الجواب طبعاً أن الجواب ا ل صحيح ان كل و ص م وصف الله به نفسه ظاهره المتبادل منه انه ب ا ل ع من غ ا ي ة الجمال والجلال لا يقطع على عقائد ا شابها بينهم وبين صفات الخلق ولا ينكر عاقل أ ن الظاهر المتبادل هو, هو منافاه الخالق لخلقه في صفاتهم وذواتهم و أ ف ع ا ل ه م وتزل اسمه الخلق خالقا والخلق أ ه ر من اهاب قدرته وارادته فعلينا جميعا أ ن نصدق ربنا بما و ص د به نفسه ونصدق نبينا في ذلك وننجها ربنا عن م ن ت ا ب ه ا في الخلق على نحو ليس ك ن ف ر ه م شيء وهو السميع البصير ومن ذلك أ ن كثيرا من المتسمين ب ا ل إ س ل ا م لا يحققون المفهوم الصحيح ل ك ل م ة لا إ ل ه الا الله ويمركبه من نف و ا ه ب ا ت ومعنى نفيها خلع, خلع جميع أ ن و ا ع المعبودات غير الله تعالى في جميع أ ن و ا ع العبادات ومعنى إ ه ب ا ت ه ا إ ف ر ا د ه جل وعلا ب ا ل ع ب ا د ة وحده ويتقرب إ ل ي ه بما شرع ب إ خ ل ا ص على وجه ا ل م ح ب ة والذل و ا ل خ و ع والذي نريد ان نقوله هنا هو ان لا يجب علينا ان نعلم ان كل امر امر الله بالتقرب به اليه هو حقه الخالق له جل وعلا واخلاصنا له ب ي حقه جل وعلا هو عين المحبه والتعظيم ن ب ي ن ا صلى الله عليه وسلم ولا يجوز صرف شيء من ذلك لغيره تعالى و أ و ا ل ا ل م ح ب ة ا ل ص ا د ق ة لله ورسوله هي طاعه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ا ن ك ن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله من يطيع الرسول فقد ط ا ع الله لو كان حبك صادقا لاطعته لا ا إ ن ا ل م ح ب ل من يحب يطيعه قالت وقد س أ ل ت عن حال ع ا ش ق ه ا لله تزهو ل ا تنطق ولا, ولا تزهديه فقلت لو كان رهن الموت من وماء وقلت قف عن ورود الماء لن يرديه ي ومن ذلك ما تلفقه ا ل د ع ا ي ة المريضه ضد دين ا ل من إ س ل ا م ل أ ن ه م ن ا ف ي التقدم في ميادين ا ل ح ي ا ة ولا يساير التطور الجديد وهذه ا ل د ع ا ي ة مع الاسف ف ر ا ج ت ا ل ب ش ر ي ة من س ب ا ب أ ب ن ا ء المسلمين و ج ع ل ت ه م يحاولون التخلص من ا ل س ي ن بكل الوسائل ليحصلوا على التقدم الذي ت ت ق ل ب ه الاوضاع ا ل ر ا ه ن ة ل ل ح ي ا ة ا ل ب ش ر ي ة ومعلوم أ ن العقل ا ل س ا ل ق خلال المنور بنور ا ل م ع ر ف ة ت ي ا س ر ت المفاهيم الزائفه داوره عن قصد ا ل س د ي د جتبت عليه م ي ك ب ا ل ق ا ئ م ة بين المعقولات الا ترون م ز ل ا ان المجهول عليه بدلاله المطابقه من ل ه و ة البياض ينافي في حقيقته ومفهومه المجهول عليه بالمطابقه من ل ه و ا ل ب ر و د ة و ك ل مفهوم مطابق ل ب ك له أ ن ه معنى البياض انتفع عنه ضروره أ ن ه معنى ا ل ب ر و د ة تعسير والبياض أ ي ض ا ينافي في حقيقته ومفهومه السواد و ك ل مفهوم مطابق لبث له انه م ع البيات يتبعنه ضروره انه معنى السواد تعدي وكذلك السواد فانه ينافي في حقيقته ومفهومه الحلاوه فكل مفهوم مطابقي ب ث له انه م ع السواد يتبعنه انه م ع الحلاوه تعدي وكذلك الكلام فانه ينافي في حقيقته ومفهومه السكوت ك ل مفهوم م ط ا ب ق ذبت له أ ن ه معنى الكلام انتفع عنه أ ن ه معنى السكوت تعسف كما أ ن الكلام ينافي في حقيقته ومفهومه القعود فكل مفهوم ذبت له أ ن ه معنى الكلام انتفع عنه أ ن ه معنى القعود ولكن م ن ا ف ا ت البياض للسواد ليست ك م ن ا ف ا ت البياض ل ل ب ع و د ف إ ن السواد والبياض بالذل يستحيل اجتماعهما ب ن ق ط ة بسيطه من الدور بخلاف البياض و ا ل ب ر و د ة ف ل ا ت ب ا د بينهما فيجوز أ ن يكون الدين الواحد أ ب ي ض من جهات بارده من ج ه ة أ خ ر ى ك ب ل ث ل ومنافاه السوادر ا ل ب ي ا ض ليست كمنافاه السوادر ا ل ح ل ا و ة فلا مانع من دون الدين الواحد أ س و د من جهات حلو من ج ه ة أ خ ر ى ت ت م ر ه السوداء بخلاف البياض ف إ ن ه لا ي ج ا ن ل السواد في وقت واحد من جهات واحده استعاده الجماع ا ل ج ي د ومنافاه الكلام للسكوت ليست كمنافاه الكلام للقعود فلا مانع من, يكون السخط من, من فلا ان يكون الشخص الواحد قائدا للجهات متسلما للجهات ا خ ر ى ولا يجوز ان يكون سادسا متسلما في وقت واحد ومن سواء المعلم المتقابلين يجتمعان أن كانان لا طيبين او ضدين او م ت ب ا ر ب ي ن او عدما وملس ك بخلاف خلافين فلا مانع عقلا من ا ن ت م ا ع ه م ا كما ر أ ي ت امثله ت ا ل ي واذا علمت هذا ا نعلم ان, أن في د ع ا ي ة المغرضه ضد الاسلام خيرت للسلبيين الذويه ان ا ل ن س ب ة بين ا ل ت ق س م وبين التمسك بالدين هي ا ل ن س ب ة بين المتقابلين الذين لا يمكن انتمائهما كالشواذ والبيات ل ق ب ت شرف د ل ت في الشهر س السفر ا ل ا خ ل ق ل ا ا ف ت ع من د ي ن ا لسلم ا ينعكا يونافكا ل م ت ق د ب ي ن فرصا منهم ع ل ى ا ل ت ق د م ا ل م ز ع و و ر ت ي ل ا له د ينعكا ولو ل ل ح ق ينعكا ق ة ل م ه ل م ان ب ينعكا د ل ج م ف ي ا ل د ي ن ل ه ا ن و ا ج م ذهتين الاولى و النوار إ ل ي ه ا بحكم العقل مجردا عن نصوص الوحي و ا ل ث ا ن ي ة النوار إ ل ي ه ا بحكم ما جاء في ذلك من الوحي السماوي أ م ا بالنوار إ ل ى الحكم العقلي مجردا عن النقل كالنسبه بين الدين والتقدم كالنسبه بين البياض والبروده لسماع ان الدين الاجر أ لا منع عقلا من ان يكون باردا ف ت ك ا ل ك المتمسك بالاداب السماويه لا مانع عقلا من ان يكون متقدما في جميع ميادين الحياه كما عرفه التاريخ للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ومتابعيهم متابعه صحيحه واما بالنسبه الى ما جاء في الكتاب واسكنا من وعد الله الصادق للمتمسكين به كقوله تعالى وعد ا الله الذين آ م ن و ا منكم وعملوا الصالحات ليستخرجنهم في الارض ونحوها من ا ل آ ي ا ت الشهيره والاحاديث فالنسبه بين التمسك بالدين والتقدم هي النسبه بين المجهول واللازمه لان التمسك بالدين على الوجه الكامل الصحيح ملزم للتقدم الكامل والنصر النهائي والتقدم لازم له ومعلوم ان النسبه بين المجهول واللازمه ل ا ن ك تجد ا ح د انك تجد ا م ا ت ا ن ت ك و ن ا ل م س ا و ك ت ج انك تجد ا ن ت ك و ن العموم و ا ل ك ص ج د ا م ط ل ق ل ا ن ا ل ل د انك ت ا ي ك و ج انك ت ج ا ن م تجد ا ن م تجد انك ت ج ا ن و تجد انك ت د انك ت انك تجد ا ن ا ل ج د ا ك م ا هو معلوم. ك تجد انك تجد انك تجد انك تجد ا ل ك تجد ا ن ي ة و ا ل ن ك تجد انك تجد انك ت ج انك ت ج انك تجد ا ن د ا ل ك انك ت ج انك تجد انك تجد انك تجد ا انك د انك ت ج ا ل ن ك ا ط ق وثانيها ع م و ن ا وهو الحيوان ومعلوم أ ن الوحي الصحيح ناقل عن حكم العقل فما هو معروف ف ا ل ن س ب ة بين ا ل ع م ر ي ن على الحق الذي ا ك ت ب ا ه الوحي المنزل هي ا ل ن س ب ة بين المذموم واللازم جور كيف استطاع أ و ل ئ ك ا ل أ ع د ا ء أ ن يصوروا عند هؤلاء من المتسمين باسم ا ل إ س ل ا م ن س ب ة المذموم لذاته ب ص و ر ه م ب ا د ه اخرى هي ن س ب ة الجد للجد فقطعوا بذلك صيلتهم بربه ودينه ثم لما نريد هنا أ ن نسلط بعض ا ل أ ض و ا ء على حقيقه الموته الطبيعي ل ل إ س ل ا م والمسلمين الى ا ل ح ض ا ر ة الغربيه في ج ا ل منطقيه تترك ليلى المساله نهارا وذلك بكتب ايقادها ولما ا صلاحي والترديل كان هذا الدليل العظيم هو السبيل الوحيد الى ايباح هذه المساله ايباحا لا يختلف بعده المال أ ر د ن ا ان نشير إ ل ي ه إ ش ا ر ة خ ا ط ف ة ثم نذكر ا ن ه ل ه له في ا ل ق ر آ ن العظيم و آ ث ا ر ا من آ ث ا ر ه ا ل ت ا ر ي خ ي ة ثم نطبقه على م ث ا ل ت ن ا تطبيقا واضحه يكشف ولامها وينير دجاها اعلم أ و ل ا أ ن مبنى هذا الدليل العظيم على ا م ر ي ع ا د ه م ا ح ف ر اوصاف الاحد بطريق من طرق ا ل ح ف ر كالعقل والاستقرار وهذا هو المعبر عنه بالتقصير و ك ا ن ا س ت ب ا ر ه ا بعد ا ل ح ف ر اختبار صحيحه يتميز به ذ ا ت ل ه ا ن صحيحها و المعبر عنه بالصبر ل أ ن الصبر في لغه العرب هو الاختبار والاصوليون يستعملون هذا الدليل باستنباط عله في الحكم الشرعي بمثله ا ل س ب ر والتكفير فهو مثلك من مشارك العله عندهم بطريق من طرق الحصر ثم يبطلون الباطل منها بطريق من طرق الاجبار ا ل م ع ر و ف ة عندهم و ي ح ق و ن الصالح ة منها للتعيش كما هو معلوم في محله والمنطقيون يستخدمونها ل ل ت ع ي لغرض آ خ ر واستنتاج ه و وجود النقيض من عدم نقيضه أ و عدمه من وجوده أ و استنتاج عدم الضد من وجود ضده ونحن ذلك كما هو منفصل ل ا ق ك ا ر قياس الشرقي المنفصل ا ل س ل ا م ة كما هو معلوم في محله وسنذكر ا ل ج ب ي ي و ن ت ع م ل و ه ا الثالث لإفحام ل خ و ي هنا ل اربعه امثله لهذا الدريس في القران العظيم كل واحد منها فيه ا ص ح ا م لبعض المجادلين من ا ل ش ف ا ق ا ل أ و ل منها قوله تعالى ردا على الذين قالوا اجعل الالهه الها واحدا الايات ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون لكانه يقول لهؤلاء المسلمين توحيده في عبادته لا يخلو الامر بالتقسيم الصحيح من واحده من اله حالات الاولى ان يكونوا خلقوا من غير خالق خلقهم افلا الثانيه ان يكونوا خلقوا انفسهم الثالثه ان يكون لهم خالق غير انفسهم هو ربهم ومعبودهم الواحد جل وعلا ف إ ل ى ا ل ت ه ا للتبني ا والتقديم و فتعين الصحة كثير ثالث. خلقهم خالق ربهم على ا ل ل ع السر والتقفير عباده ل الله وحده قطعيه وقد عيش بدايه الاسم الصحيح من الاقسام بظهوره ولانه يطير في ايات اخرى وعلهما ح يعلم جاهز الايجاد الثاني والثالث هما القران في سوره بطله وسوره مريم فان الله تعالى ابطل في كل واحده من السورتين الكلمتين من الكرتين مقاله كاذبه في هذا الدليل بعينه وحذف في كلا الموضعين بعض الاقسام و ن ا عوز في كل واحد منهما أ ج د ت الى اخر ر ي ك ن ا ل ث ا د س على ا ل م ح ل و م في كل, كل الموضعين أ م ا ا ل م ق ا ل ة التي ك ذ ب ا ل ل ه جل وعلا بهذا ا ل ش ه في س و ر ه ا ل ب ق ر ة لا يقول اليهود ل م تمكن س النار ا إ ل ا أ ي ا م ا م ع د و د ة فقد قال تعالى ردا عليهم ولا تخرجوا عند الله أ ه د ا فلن ي خ ذ ق الله أ ه د ا ا م تقولون على الله ما لا تعلمون ف ك أ ن ه يقول لهم لا يخلو م س ت ن د ك م في د ع ا ت ك م أ ن النار لن تمسكم ت إ ل ا أ ي ا م ا م ع د و د ة من و ا ح د ة من ذ ل ا ث حالات الاولى أ ن يكون الله اعطاكم عهدا بذلك ف إ ن ه لا ي خ ر ز الميعاد الثانيه أ ن تكونوا اضطراكم على الغيب فعلمتم ان الله اكسب ذلك في اللوح المحدود ان النار لن تمسكم ت إ ل ا اياما معدوده الثالثه أ ن تكونوا قلتم ذلك س خ ر ا ع ا و ك ي ب ا على الله و إ ذ ا رجعنا إ ل ى الاقسام ا ل س ل ا ف ة وجدنا ا ل أ و ل ي ن ب ا ق ل ي ن م ط ل ا ن ا ضروريا فتعين الصحه الثالثه ولو أ ن ه م قالوا ذلك كذبا و ا خ ت ر ا ع ن جنائيا وقسم ابتلاع العيش المحلوف بدايه بقوات ه ا ه نذكر بمرجل بالدليل المذكور بعينه ب ر د ه تعالى بالدليل من ا ل ك ر على العاقل و ع ي بقوله له سينا م م ل ا وولدا ف إ ن الله قال ردا عليه أ ط ل ع الغيث اتخذ عند الرحمن عهدا كلا ف ح د ث في مريم القسم الصحيح الذي هو أ م الجميع ت ا ذ ب و ن أ ن يشار اليه ا ل ب ق ر ة ي بقوله أم تقولون على الله ما لا تعلمون فالعاقل أ ن التقسيم الصحيح ي ح ط ر الاوقات في ث ل ا ث ة هي ا ل ع ز ي من الله بذلك واطلاع ا ل ع ي ث و ا ل ك ي على ا ل ل ه و ا ل ك ي م ل ل ه وهنا ن ب دليلا ص ح ح وكثم ع ا ل غ ي ب محلوب في المحلوف ب ط ر ت في مريم وكثم الكيب وكثم م ب ذكر الموت دليلا عليه ى المحلوب وسنذكر الان ان شاء الله تعالى أ ث ر ي ن تاريخيه من ا ث ا ل هذا الدليل العظيم ا ل أ و ل منهما اثره في ا ل أ ق ا ئ و وذلك هو ما ذكره الخطيب في تاريخ بغداد وغيره مما يدل على أ ن أ و ل مصدر تاريخي ل ت ج ه ي ج م ا ح ا ل م ه ن ة ا ل ع ل م ا ء اعني ن ه ن ة القولي بخلق ا ل ق ر آ ن هو هذا الدليل العظيم وذلك أ ن ن ه ن ة القولي بخلق ا ل ق ر آ ن ذكرت في أ ي ا م المامون و ت م ر ت في سدتها على ساق وقدم أ ي ا م المعتقين والواجب حتى أ ز ا ل ا ل ل ه على يد المتوكل وقد عرف في التاريخ ما أ ص ا ب العلماء فيها من الهلاه و ا ل ر ب والقتل حتى ا ط ر ك ه ي ر منهم الى ا ل م د ا ه ن ة بالقوه خوفا وقد عرف فيها سيد المسلمين في زمانه ا ل إ م ا م أ ب و عبد الله أ ح م د بن محمد بن ح م ل تغمده الله برحمته وجزاه عن ا ل إ س ل ا م والمسلمين خيرا في ايام معتصيه ض ر ب مبرحا كما هو معلوم ف ق د ذكر الخطيب في تاريخ بغداد من س ل ا م ه على ت ر ج م ة أ ح م د بن ابي دعاه من طريق محمد بن الواهب ما ملخصه قال كان ابي إ ذ ا اراد قتل الانسان احضرنا ف ج ا بشيخ مكبل بالحديث يريدون قتله يعني ه ي ح ن ه القول بخلق القران فقال ا ل و ا ه ب السلام عليك يا أ م ي ر ا ل م ؤ م ي ن فقال لا سلمك الله فقال لا سلمك الله سلم وقال الشيخ ب ي س ما عددك م ؤ ذ ب ك يا امير المؤمنين قال الله تعالى و ه ي ا ح ب ي ت بتحييتي فحيوا باحسن منها وردوها والله ما حييتني باحسن منها ولا رددتها ا سلم ق و ل ل ق ر آ ن فقال الشيخ ما القتل يعني ولي السؤال فقال له ولي ذوالي السلف فقال ما تقول في ا ل ق ر آ ن قال مخلوق فقال الشيخ ما قالتك هذه التي ت د ع الناس اليها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلم ي الخلفاء الراشد ثم قال له ما تقول في ا ل ق ر آ ن فقال م خ ر و ه فقالت هو على سؤال عدنانه رسول الله قل ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم وابو ب و ع م ر وعمان وعلي رضي الله عنه م أ و كنت هيلوس ف ق ا ل ابن د ب ي و ا ت هل عدنان و ل م ي ب ع ق ن ا س إ ل ي ه فقال له ا ل ش ي ع ت م ى وسعهم فقال م ا و له عدد هلوسي و غ ج ا وزعلا ي و سبحان الله شيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو الخلفاء ا ل ر ا س د و ن عليك هو انت سبحان الله شيء علمه ولن يدعو الناس اليه الم يسعك ما واسعه وسقط من عينه موافيدها ولم يمتحن بعد ذلك احد وامر بغسل القلوب عن الشيخ ويرفعه ماذا ولينده ب ي خرافه الى اهله وهذه القضيه وان كان تساندها لا تحلني بعض من لا يعرف فيمشرته وكانه م فعر ت ا ا يقول ت ي ابن هذا ا ي لا ل ع ظ يقول م فكأنه ي ل الامر ي بالتقسيم الصحيح إ ن ح د ي م ر ي ن اما أ ن يكون النبي و هو ل الراشدون كانوا عالمين بمقالتك هذه واما أ ن يكونوا كانوا جاهلين بها ثم رجعت السبيل الصحيح إ ل ى القسمين تبين ان ابن دعاه مرتكب غير الصواب على كل تقدير فعلى انهم كانوا عاليين بها ولم يدعوا الناس اليها جلهم فيه يسوع بعدم ل د ع و ه اليها ولا شك انهم ي س ع و ه ما وسيعهم وعلى انهم كانوا غير عاليين بها فدعواهم هو انه عالي بما لم يعلموا امرها واضح واما الايه التي من التاريخيه الاجنبيه ما يقوله أ ن عبد الله بن ه م ا ن الشلولي وسابه و ا س ي إلى بن زياد ف ج ع ا بزياد بن همام الشلولي وقال ما حملك على أ ن تقول ف ي ه ك ي ا وكيف فقال أ ق ر ا ا ل ل ه لامير والله ما ق ل ت شيئا من علم ف أ ح ض ر ابن زياد ا ل و ا س ي وقال على أ خ ب ر ن ي أ م ا سقلت ف س ك ت ب محمد ه ن ا ه ا ثم قال مخاطبا ا ل و ا س ي و أ ن ت م ر ن مما سمتك ن حاليا فقلت واما قلت قولا ً ب ل ا ع ل م ف أ ن ت من ا ل أ م ر الذي كان بيننا ب م ن ز ل ة بين ا ل خ ي ا ن ة والاذن فقال ابن جيازي صدق وطرد الوحي ولم يخطر الوصول للسبيل والبيتاني ضمن ان ي ذ ا ا د ل ل من ا ل ك ر س فكانه يقول لا تخلو بالتقديم الصحيح من ح د امرين اما أ ن يكون ثمنك على سبيل زير س ي ط ر و إ م ا أ ن تكون قلت ذلك عليه س ي ب ا ً وبهتانا ً وجعل السبيل الصحيح الى القسمين فوجد الوحي ا ة مستكيلا ما لا ينبغي على كل تقدير لانه مما خائن ف أ امانته او كذب ا يبهتان فاذا عرفت هذا الكريم ووعيك بعض ا م ز ل ت ه في ا ل ق ر آ ن وبعض اهاله التاريخيه ق د ا ل س ت قدمت ر ا الانسان ي ل على ح ي منها ما أولا عراية ل في عنه من, ويالك ما من حيث انه جسد وقد خدمت الانسان من ناحيه اوسط حنكره ا ل ج س د خدمات هائله ما كانت تدخل في تطور البشر وتقدمها المادي من من أن يحتاج إلى عنه ومن رغاية من جميع ومنها ي ما هو ضار غايه الضرر وضعام بجميع اتجاهاتها الروحيه وطغيان الماده على الرعب واجد ل البشر ر و ح بخطر داهن ومن المعلوم ان الانسان وركب من ا ل عنصرين مختلفين للحقيقه والمفهوم و ا ل ا ت النفسيه و ب خ ت ل ا ف جوهريهما تختلف متطلباتهما بل الجسم متطلبات وللروح متطلبات ولا يصد احدها مكان اخر ل آ ف ا ل ح ض ا ر ة استطاعت تحصيل متطلبات الجسم وعجزت عن تحصيل متطلبات الروح والعالم إ اذن تنبه الروح ا ل م ه ي ب ة المربى ا ر ب ي ه س م ا و ي ة على بول الوحي القادم من خالق السماوات و ا ل أ ر ض كان في خطر وقلق دائمين ل أ ن الروح ا ل ذ ه ن ي ة من طبيعتها الاشتراك والالتزام والذل مهما قدرت واثار عدم التربيه الروحيه الصحيحة واحدة الصحيحه تحضر نوقف الإسلام من ا ل ح ض ا ر ة ا ل ح ا ل ي ة هي أ ر ب ع ة أ ق س ا م لا خامس لها البشر ا ل أ و ل واخذها كلها بارها ونافعها الثاني تركها كلها نافعها و بارها الثالث واخذ بارها وترك نافعها الرابع واخذ نافعها وترك بارها فنرجع إ ل ى هذه الاقسام ا ل أ ر ب ع ة في السبع الصحيح فنجد علىها ا ب س ا م منها ب ا ط ل ة وواحدا صحيحا ثم ا ل ك ن ك ت ا ل ب د ان م ت ك و ن ل ه ا ك ل ه الامور هي ان ا تكوني هذه الامور ه ان تكوني هذه الامور هي ان تكوني ل ذ ه الامور هي ان تكوني هذه الامور هي ان تكوني هذه ا ل ا ن م ن ا ل أ هي ان تكوني هذه الامور هي ان تكوني ا ل م ه ي و ا ل ت م و ر هي لا يصح ا ل س ب ي ق فيه ل أ ن ذلك يودي ا ل ل ع ز الدائم والتواكل والتكاتب ويخالف الامر السماوي في قوله تعالى واعدوا لهم نشاطات من قوه والتالفوا من الاحسان الباطله اخذوا بارجها وتركوا نافعها ومعصر لا يفعله من يطلق عليه اسم العاقل الرابع وهو الحسن الصحيح عقل النازع منها و ت ا خ باب وذلك يستعيدانه في تحسين ما استملت عليه من الانتاجات ا ل م ا د ي ة و ا ل ت ن ي م ي ة و ق ض ي ة تحسين ذلك منسنا مع الجد لا مستحيل مع ت ب ا ع و د الثاني عما جلسه من الفضل والالحاد و ا ل ت م ر ب على نوع السماء الذي وضعه خالق الكون جل وعلا وذلك لسيد البشر صلوات الله وسلامه عليه وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فانه لما حصره الاحزاب في غزوه الخندق وقال له سلمان كنا الى ان خندقنا انتفع في دنياه بتلك الخطه العسكريه التي هي حظ الخندق ولن يمنعها ن ذلك ان الالهان التي ابتكرتها الهان الكفار نجو يعبدون الناس وقد هن صلى الله عليه وسلم ان يمنع وطن نساء مرابع لان العرب كانوا يظنون ان وطن المظهر يضر بولدها ويدعيه عونا ولذلك يقول ساعدهم خوارث لن يغالوا في رضاع فتنبو في اخفهم السيوف فاخبر في الغالب والروم انهم يفعلون ذلك ولا يضر اولادهم تأخذ صلى الله عليه وقد س ل م تلك الخطة الطبية البيت يمنعه الكفار انتباه صلى الله عليه وسلم في سفر ا ل ه ج ر ة بخبره عبد الله بن عريف ا ل ج و ا ل ي حين دله على الطريق حتى وصل ا ل م د ي ن ة بسلام ولم يمنعه من ا ل ا ن ت ه ا ع ي بخبرته ا ل د ن ي و ي ة كونه ك ا ف ر ا وفي المسجد إ ن س ا ن الثمار وارق ا ل خ ش ب ة في النار ومن المرسل ان ا ك ا ر المثقفين في ا ل أ ب ط ا ل ا ل إ س ل ا م ي ة في جميع أ ن ح ا ء الدنيا ي ع ت ف و ن ا ل ق ض ي ة ف ي أ خ ذ و ن من حضاره الارض كل ما في عام الاهلاك الروحي وانحطاط حلوقي و ا ل ه ا د الكهري وتمرد ع ل ا نيوان السماء الذي وضعه خالق الكون في الوقت الذي لم ي ح ص ل و فيه على شيء من انتاجاتها الماديه ودين ا ل ي م ة تخسروا ن ا والآخرة يولوبي التقدم أحسن والدنيا في جميع ميادين ا ل ح ي ا ة ودين ت ه ي ب الروح ا ل ت ق د م ي ة و ت غ س ي ة ه ا من ا ل أ م ر ا ض ا ل م خ ل ة بمعنى ن س ا ن ي ت ه ا ع ل ى م ه بتعليم خالق الكون جل وعلا ومن اراد بعض الميزه الرائعه على جمع النساء للاسلام د ي ن التقدم في الميادين والمحافظه على ا ل ع د ا ت ا ل ر و ح ي ة ا ل س م ا و ي ة ف ل ي ق ر قوله تعالى و إ ذ ا كنت بهم لاقمت لهم ا ل ص ل ا ة فلتكن ط ا ئ ف ة م ن ه م معك و ل ي و ا وسيحتهم ف إ ذ ا سجدوا فليكنوا ورائكم ا ل آ ي ت ي ن ف إ ن ك تراه ينظم ا ل خ ط ة العسكريه احسن تنين و ع د ق ه في الوقت الذي يحافظ ف ه على ذلك الادب الروحي السماوي في وقت ا ز ح ا م السلاح المسلح والرؤوس تنزل عن ل ع ن ا ل الا وهو الثلاث جماعات في ذلك الوقت ا ل د م و ق ر أ قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا نقصد ا ت ي ر ج ا ل ل ه ت بينكم فتراه يامر ب ذ ك ل ل ه و ت و ي ه ا ل س ي ل ه به جل وعلا عند التقاء الصحيح في ميدان القتال ومن ذلك ما يعتقده الكثير من ان النبي م ا ن ليس ب س ل ا ح يقاوم كل س ل ا ح مهما بلغ من التطور ونريد هنا, هنا ان نلقي الدور على أ ن ا ل ن م ا ن هو أ ع ظ م س ل ا ح كما شهد بذلك التاريخ ا ل ق ر آ ن ي ل ا ترون أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصره هو واصحابه الاحزاب ي ا ل ك الحصار العسكري التاريخي العظيم ارمن صوره قوله تعالى إ ِ ن ْ جاوكم ْ من خطكم ومن ِ ا ل س ل َ م ِ ك ُ م ْ و إ ِ ن ْ جاوت الابصار و ب ل َ ت قلوب َ ل ح ن ا ج ر و ت ل ُ و ب ُ ا ل ْ ح َ ن َ ا ج ِ ر ل و َ ت َ و ي ن ُّ و ن َ ب ِ ا ل ل َّ ه ِ ر ا ش د و ن َ و ج ن َ ع اهل الارض في ذ ل ا ل ِ ق َ يقاطعون النبي واصحابه سياسه واقتصادا وفي الوقت غادرت اليهود قريبات فلم يلق المسلمين في ذلك الوقت من اهل الارض صديق ولا معيب الا ترون انهم لم يقاوموها والحصار العسكري السالحي العظيم رياء الموقف ا ل ح الا بسلاح الايمان الصادق وصدق الالتزام الى الله جل وعلا كما قال تعالى عنهم ولما اعلم م ن الاحزاب ق ولكن ي م ا و ع د ن الله هو رسول ه وفدق الله و ي ا ن وتسريما ق د كان ا ل ي ان ا ل ع ظ ي م و ر الخالص لله جل و ع ل الله ما قصه ع ل ي ن ا كتابه في في ق و ل ه و ر ن الله الذين كفروا ب هو م لن ل ي ا ا خ ي ر س و ك ف ر الله ا ل م م ؤ ن ي ن ا ق و ك ان الله ق و ي ا ع ز رسول أ ن ز الله ذ ي ن من وعرهم الكتاب فين ي يعني من حصونهم وقلب في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتسيرون فريقا ف ا و ر ه ت م ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطروها وكان الله على كل شيء قدير قال الذين اصرهم الله به ما كان في ح س ا ن ه م ولا ونهم كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا انصروا نعمه الله عليكم من جاءت في ا و ج ن و د فارسلنا عليهم لحم وجنودا لم تروها ولما علم الله جل وعلا من اهل بيعه الاضلال ذلك الايمان والاخلاص الذي نوع عنه بالاسم المبهم الذي هو اسم الموحد ف ب قوله تعالى لقد رضي الله عن دينه اذ يبايعونك تحت الشجره ما علم ما في قلوبهم اي من الايمان والاخلاص كان من نتائج ذلك الايمان ما وكره في قوله واخرى لم تقدروا عليها ف ا ا حاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير فصرح ب أ ن إ ن س ا ن ي ا ت ه م ا ل ع د ب ي ة والعدبيات ة ل ق ب لاقدرهم ه ه م ع ل ي ما الله عليها ل إ خ ل ا ق ه م و إ ي م ا ن ه م و ي ا ل خ ت ا م نقول ان دين ا ل إ س ل ا م صالح لتموين اهواء ا ل ب ش ر ي ة في جميع ا ط و ا ل ه ا واتجاهاتها ومعلوم أ ن المصالح التي يدور حولها التشريع ف ا ل أ و ل ى دار ا ل م ف ا ت ي و ا ل ث ا ن ي ة دار المصالح و ا ل ث ا ن ي ة ا ل د ر على مكان الاخلاق ومحاسن العادات ودين ا ل إ س ل ا م متضمن م ن ن ز ل المحافوات ع ل ا ت ك المصالح لا لا ا خ ا ل ي على جاهل ومعلوم ان المفاتيح التي يحاول د ر و ه ا عن البشر و ا ل د ة على سته اشياء على ح ز ب ا مدار العداله والانصاب الحياة في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا ا ل أ و ل من, من, هو والثاني والثاني في في من في الدين فولم الانسان ب ن ض ا ع ة دينه واستاذ عقيدته هو أ ع ظ م أ ن و ا ع الدين و ث ا ن ي النفس و ث ا ر ه العقل والرابع النسج والخامس العز والثالث المال س الناس الوسائل ل الأمير إدخال الدين بكل وقتل المغزفين ا والزنادق المضلئين م من عنه في في ونحن ذلك كله م ح ا ف ظ ا على دين ا ل إ س ل ا م ومحافظته على الانفس م ع ر و ف ة ومن أ ج ل د ي اشرع اقتصاص ح ي ا ة ومحافظته على العقول م ع ر و ف ة ومن أ ج ل د ي احدنا شرب الخمر ووجد الحد الرابع في ذلك يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن م ا الخمر الاول كل مشكل حرام ومحافظته على الانساب م ع ر و ف ة و ا ل ج ي اشرع سحرين ا ل ج ن ا لأن لا تختلق سابره الشمع عن ومن أ ج ب تقرب الحد ولا الجناء فيه وكاء اجل الآية ومن أ المحافظات على النسب اوجب العده على النساء عند ا ل م ف ا ر ق ة لئلا يختلط معه رجل ب م اخر في رحم المواد والمطلقات َ يتربصن َََََّ بناموسيهن ِ اله تقول في الايه والذين يتوقون منكم ويرى الناس بعد ان يتربصن الايه ومن اجل ذ ل َ منع سقيا جمع ا ل ر ِ ي ل بماء غيره َ م ن ع َ ن ك ا ح الحيض حتى قطع حملها واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهم َ م ح ا َ ظ ت ه َ ل ى ا ل ا ح َ ا ب معروفه ومن ا َ ل ه ا سماع ح َ القلب مع رب س ع ا د ة ا ل ق ا ل د و ا ل ح ب ي بتفريقه والذين يرمون المحصنات ثم لم ي أ ت و ا ب أ ر ب ع ه شهداء ف د ي د ه م ه م ا ن ل ن جلده ولا تقبل لهم ش ه ا د ة أ ب د ا واولئك هم الغاشقون إ ل ى الذين ت ا ب و ا ومحافظته على المال م ع ر و ف ة ومن أ ج ي ه ا اوجب حتى ا ل س ر ق ة والسارق والسارقه غطاه ايديهم ل ا ي ل ت ي الجلد التي, التي خلقها الله خلقها الله وجعل هذه الصنعه لغايه الاستعداد إ ل ى م ز ا و ل ة ا ل أ ع م ا ل ا ل ن ا ف ع ة لتكون ا د ا ة فعاله في نفس الدنيا و ا ل آ خ ر ة لما مدت صالحها ا ل خ ا ئ ن ة ا ل خ ش ي ة إ ل ى ه ي ه ا ل ظ ل ي ل ة التي هي لغايه ا ل ن ح ص ا ص و ا ل خ ف ة أ م ر الله بازالتها ك ع م ل ي ة ت ط ه ي ر ي ة ب ا ز ا ل ة عموم ذاتي لتصحح بازالته ب ق ي ة ا ل ل ذ ن ولذلك إ رياقه عزيزي السالف طهو جميع بدنه من ا ل ن ج ا ة ه المعنويه الروحيه التي رتحته بها في الجنه القائمه فقد اذكى في الطهر حيث لعديد عباده الاسطانيه رضي الله عنه ان الحدود الشرعيه كساره ومطهرات من تجرى واهلك معروف ومحافظه دين الاسلام على ذل مصالح معروفه الا ترون ان اطول اياتي بمصالح كريم ه ي رعايه الزيف حمله كيف علم الله ح ل ق ه بها كتابه الوثائق و ا ر س ا د البينات هي لا يدعى س ل ي ل ولا صغير من ا م و ا ل ه وفتح لهم الابواب ورسم لهم الخطط الحكيمه ل ا س ت ب ا ل ما ينفعهم من جميع النواحي و أ م ر ه م بمسار الاخلاق وحسن المعاملات, وحصي المعاملات. ف أ م ر ه م ب م س ا ل ا ل أ خ ل ا ق وبين لهم و ص ل الاتصال ومن المعلوم عند جميع العقلاء أ ن مسائل الاتصال راجعتم الى أ ق ل ي ا ل أ و ل حسن النواب في طريق اكتساب المال والثاني حسن النواب في قرب ماله م ص ا ل ه وده يوضح لا ل ك ل ه على ب ع ن توهم خالق البشر بوجوه الاتساق ووجوه الصرف في حدود م ع ر و ف ة م ع ي ن ة لا يمنع الاستقبال من طويل على ما لا ينبغي فقوله وحرم الالباب ومنع اصلها فيما لا ينبغي فقوله سينفقونها ثم تكون عليهم حفره ا الاسارة يرقص الى اقلام رؤوس ويبينوا وتدينوا دين ان الاسلام الرابطة العلماء التي تجمع المختلف المختلف, وتلوه المختلف وتلوه فتجعل بعضنا اولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض وتجعل الله ولينا وقال احنا انما اولياء الله و ك ذ ر ك الرسول صلى الله عليه وسلم إ ن م ا وليكم الله ورسوله الله و ا ل ي ل ذ ن امنوا ولا ان اولياء الله لا قول عليهم ولا ان ي ح ز ن و ن ف ت ج ع ل و ن ا ل ك اولياءنا من الذين قالوا ربنا الله مما استقاموا الى قلبه نحن اولياءكم الحاسوب من ا ل ا ي ت ولكن عليه يجب ان يكون هذا هو ا ل م س ؤ ا ل ي ه في ا ل ن س ؤ و ل ي ه التي يمكن ان ل يكون هذا هو المسؤوليه ا التي يمكن ن ان يكون هذا هو المسؤوليه التي يمكن ان يكون هذا هو المسؤوليه التي يمكن ان يكون هذا ن و المسؤوليه كثلاثة أمام ولكن ا قوما تجد يجب ا ل ل ه و ا ل يكون و م الآخر هذا ج ا ل ل هو موسى ويكون ل ا ن ا آباءهما ب و ا هذا و إ خ ا ن هو م ع ش ر ه موسى ويكون ة رابطة نعرم من ا ا ل ا ل ب ا هذا ل هو ثلاثية موسى ي ن ا ل م مع عيالك ف ر و ا خ ر القرابات لقد خصص بالمراه القربات يراها تلك الرابطه واوجد صلاه الارحام وسدد في قطعها يراها تلك الرابطه ولا نسيوا ان الله جل وعلا قد رفع بعض رسوله الكرام بعصبيات نسبيه لا تمس من الدين بصله وجعل لذلك اراء حسنه على الاسلام واهله قال تعالى الم يجد تاكيما فهوى يعني هواك بان ضمك الى عمك ابي طالب وذلك بعصبتنا سبيلا لا تمس الى الدين بصلاه وقد بين الله لنبيه ان ذلك من يصل منهم عليه ومن ا ل ي ك كقرابه نسبيه قول ابي ط ا ل والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى س د في قرابتنا وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه ا ل ق ر ا ب ة النسبيه ب ب ن ا ل ط ر ي ب بن عبد الملاك ل إ ن ه منعصر ا ل ع ا ش م ي ن م ن ا ص ر ة ع ص ب ي ة ل ا د ي ن ي ة كما هو معنى ولذلك ي ا قسم صلى الله عليه وسلم اخوه س ر ا ي ن ة خيبر جعلنا في بين ا ق ر ب ا ن ا ل ل خ ل و س بين عبد ا ل ط ر ي ب ومنع منه إ خ و ت ه من اخرين من بين عبد ا س ل ف وبين ل ا و ف د لانه لازمنا بن عبد ا ل م ا ل و ب وعبد ا ل م ط ل ب ن ان يسترقوا مع الهاكريين في جاهليه ولا اسلام ومعهم ان عمر بن عثمان بن عثمان ل ن عبد المطلبين ط ن عبد المطلبين بن عبد المطلبين بن عبد المطلبين بن عبد المطلبين بن عبد المطلبين بن ع ب ل ا ل م ع ل م ي ن بن عبد المطلبين بن عبد المطلبين بن عبد المطلبين ب و ج ب ر بن م ط ل ب ي ن بن عبد العاصي وقد, قال في في في سعيرة من غير وقد رفع الله بالرابطه النسبيه نبيه شعيبا ونبيه صالحا قال تعالى عن قول شعيب قالوا لا شعيب ما نبقى شايرا مما تقوم فينا ضعيفة وما أنت علينا وقال في ق ل صالح قالوا تالله لنغيثنهم و ا َ ل ه ثم لنقولن ل و ل ك َ لا ر َ ج َ م ْ ن لك هذه و ا ن َ ل ص ا َ ق و ن ولما كان ذلك ل ي ا ل َ في قوله َْ ح ص َ ا غار فيه اولئك ح ت َ قال ذلك الكلام المحزن لو ا م َّ ي د ك َ قوه ن و ا و َ الى ربه الشديد ُ ل الاسلام ِ ي هو َ ا ب ط ت ن ا ا ل َ ح َ ه التي تجعلنا سجده ُ واحده ولا ينادي ذلك ان لسلمنا بعض الروابط الخاصه بحدود الدين العريس وزياده على الاسره زياده الجليات ق ر ب الى الشيوعيه من ا ل إ س ل ا م أ م ا ر ا ب ط ة ا ل إ س ل ا م فهي التي ينادى بها ولا يجوز ان ينادى بغيرها م ح ا و ل ة للقضاء على الروابط ا ل س م ا و ي ة التي هي الرابطه حقا وفي ت د ا م يخالف افضل وباقي وجعلنا ا تعالى ل ل يقول ه و في ش ع و ب ا وقبائل ل تعالى في ش